وعن باب عظيم من أبواه الإيمان رأينا سبيلا شريفا من سبل الإحسان تحدثنا سويا عن منزلة الآداب في الإسلام رأينا كيف رفعها الله عز وجل إلى أعلى مقام حتى جعلها بمثابة الإكثار من الصيام والقيام رأينا كيف جعل الله عز وجل التحلي بالأخلاق الحسنة أعظم وأثقل شيء في الميزان وأعظم أسباب دخول الجنان رأينا كيف جعلها الله عز وجل مطردة للغم ومذهبة للهم ومقهرة للنفوس الدنية وزينة وحلية للنفوس الأبية وقبل الشروع في المقصود من اجتماعنا في هذا اليوم المنشود أرى لزاما أن أذكر نفسي وإياكم بأننا كنا ننتظر من وراء الخطبة السابقة كنا ننتظر أمرين اثنين أما أولهما فقد حصل وأما الثاني فما أراه قد وصل الأمر الأول الذي حصل فمن فضى اجتماعنا في الأسبوع الأخير إلا وقد خرج الناس مجمعين ومتفقين على أن الحديث عن الأخلاق الإسلامية وعن الآداب الشرعية حديث ينبغي الإكثار منه وينبغي التركيز عليه وينبغي التنويه به خرجوا مجمعين متفقين على أن أهل التوحيد الصريح وأن أهل الاتباع الصحيح ما أوتوا إلا من قبل أخلاقهم وآدابهم وعن إهمالهم لتزكية نفوسهم خرجوا ربما جميعا يترحمون على العبد الصالح بن المبارك الذي قال نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الفقه لا شك أن كثيرا منا قد أعجبه هذا الحديث ولكن نخشى أن يكون إجماعنا واتفاقنا هذا مجرد كلام لا زمام له ولا خطام ينبغي أن يكون حديثنا عن تزكية النفوس أن ننقله في الواقع الملموس وهذا الأمر الأول الذي حصل مجرد الشعور بالداء وأن هذه الأمة فيها هذا الداء وهي خطوة مرضية ان شاء الله إذ أول أسباب العلاج معرفة الداء هذا الأمر قد حصل الجميع قد شعر بدرورة الحديث عن هذا الموضوع الأمر الثاني الذي ما وصل وكنا نأمل أن يصد مع أننا أشرنا إليه إشارات خاطفة وأتينا عليه بعبارات هادفة وهو إدراك أصل الأدب وأعظمه وأشرف الأدب وأفخمه خرج الناس وأعجبهم الحديث عن الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية لكن ربما أعجب الكثير مننا لأنه يذكره بحق مهضوم من حقوقه فهذا الوالد والأب والوالدة مثلا رأوا أن الحديث عن الأخلاق والحديث عن الآداب ضربة موجعة لولد تحلى بالعقوق وضيع أوكد الحقوق الثاني قال لا تذكر سوء معاملة الجار وقال يليته حذر الخطبة واستمع إلى ما فيها من آثار وأخبار الثالث تذكر سوء العشرة بين الإخوان الرابع تذكر أمواله وحقوقه التي هضمها الخلان خامس سادس سابع وهلو ولا شك أن هذا الحديث لا بد منه ولكن الأمر الذي لم يصل إلى أكثر الناس هو إدراك أصل الأدب وأعظمه وأشرف الأدب وأفخمه الذي جعله الله عز وجل على رأس الأداب كلها ألا وهو الأدب مع الله عز وجل الأدب مع الله عز وجل أخلاقك مع الله عز وجل فيما بينك وبينه ربما زكى أحدنا نفسه ونظر إلى بعض المعاملات التي أحسنه ولكنه ربما كان مهمنا لاعظم المعاملات مع ربه عز وجل فهل كان الأدب مع الله عز وجل محور حديثنا أم فقط أننا تذكرنا حقوقنا المهضومة فأعود فأقول أيها المؤمنون إذا كنا لم يتطرق إلى ذهننا الأدب مع الله أولاً فهذا أمر خطير وشر مستطير مع أننا وضحنا في المجلس الأخير أن الآداب ثلاثة أنواع أدب مع الله وآدب مع خلق الله وآدب مع النفس فما بالنا التجأت قلوبنا إلى ما ضيع من حقوقنا فقط الأدب مع الله أعظم وأغلى والأدب مع الله أحرى وأولى وما من أدب حسن إلا والله أولى به نعم حفظ الأمانة من أعظم الآداب التي شرعها العزيز الوهاب ولكن أعظم منها حفظ الأمانة بينك وبين الله وهي طاعته صدق الحديث إي والله هو من أعظم أبواب البر ولكن الصدق مع الله أولى وهو مراقبته الغيرة هي من محاسن الأخلاق التي دع رب إليها ربنا الخلاق ولكن الغيرة على دين الله أولى وهي خدمته وغير ذلك انظر ما من أدب حسن أثني عليه ومدح أهل إلا وهو مع الله أولى فالله أولى من تأدبنا معه فما هو أدبك مع الله وما هي أخلاقك مع الله إن كنت تحسن المعاملة مع الناس ولا تحسنها مع رب الناس فهذا شيء فضيع وتأمل أن هذا تهديد جاء في القرآن تهديد للمنافقين الذين هم شر الأجناس فقال عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فأخذوا لابد إذن من أن نبدأ عيب علينا أن نتحدث عن الأداب الإسلامي ولا نتحدث عن الأدب مع رب البرية سبحانه وتعالى إن سألتني عن الأدب مع الله ما هي أمثلته فأقول لك إن الأمثلة كثيرة وثرة غزيرة وإن سألتني عن شيء يجمع الأدب مع الله شيء يجمع الأذب مع الله هو الدين كله فإليك لفظ قريب يقرب لك الأذب مع الله من جميع نواحيه وهو مراقبته عز وجل في السر والعلم مراقبة الله عز وجل في السر والعلم تصور لو أنك جالس مع أقوام فضلاء لا شك أنك تحسن الجلوس وتحسن الكلام ولا ترضى أن يبدو عليك شيء يجلب العتاب والملأ حتى إذا فضل المجلس وقلت لك إنهم قد وضعوا لك جهازا استمعون به إليك وينظرون به إليك ما عساك كنت تفعل هل كنت ستتصرف تصرفا مخلا بالآداب كلا لأن الناس يراقبونك فما بالك برب الناس وهو يراقبك في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل صغيرة وكبيرة فمراقبة الله عز وجل هي غاية الإحسان معك لإحسان في المعاملة أن تحسن معاملته وهذا أمر الله تعالى به في كتابه فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الإحسان الذي عرفه لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل الطويل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو غاية الإحسان وعليك الآن أن تفتش عن طرق الإحسان لتسلكها عليك أن تفتش عن أبواب الإحسان لتطرقها وتريجها وسأعينك على شيء هو ما بدأ الله تعالى به نبدأ بأعظم أدب مع الله تبارك وتعالى وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال هذه الخطبة وغيرها الأثار التي تجعلنا نبدأ بما بدأ الله به ألا وهو الإخلاص أعظم أدب أدب لا بد عليك أن تتحلى به الآن مع ربك عز وجل هو الإخلاص الإخلاص له في القول والعمل وفي السر والعلن فهو السر الذي بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد, أحد, لا يطلع عليه أحد سواه عز وجل هذا الإخلاص أيها الإخوة الكرام هو لب دعوة الرسول قال عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتابة لماذا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قال العلماء أي ما أنزلنا عليك القرآن وما أنزلنا عليك الحكمة وما أرسلناك للناس إلا لتعبد الله مخلصا له الدين ولتدعو إلى الله بأن يعبدوه مخلصين له الدين لا يشركون به الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر الذي هو الرياء هذا هو لب دعوة الرسل الإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل فاسأل نفسك الآن المن يسأل نفسه هذا السوء هل أنا مخلص ما من عمل تعمل هل أنا مخلص فيه لله تبارك وتعالى لا أبتغي به غير وجهي عز وجل اليوم لا نسأل تارك الصلاة لماذا لا تصلي ولكننا اليوم نسأل أهل الصلاة لماذا تصلي ألألا ينكر عليك ولألا يشار بالعيب إليك اليوم لا نسأل أولئك الذين هاجروا القرآن أولئك الذين أعرضوا عن حفظ القرآن الكريم مع ما فيه من فضل عظيم فنقول لهم لماذا لا تحفظون القرآن؟ لا اليوم نوجه سؤالنا إلى أهل القرآن لماذا تحفظ القرآن؟ لماذا تسهر الليالي الطوال؟ لماذا تركت الشهوات واللذات لتحفظ كلام رب الأرض والسماء؟ لماذا؟ أليقال عنك حامل لكتاب الله؟ أو ليقال عنك قارئ لكتاب الله أو لتقدم للصلاة بالناس اليوم لا نوجه كلامنا وسؤالنا إلى البخيل الذي بخل بماله ولكننا نوجه سؤالنا عن المنفق الجواد لماذا تنفق هل تنفق في سبيل الله عز وجل أم تنفق أم أو أنك تنفق ليقال عنك كريم جواد اليوم لا نوجه حديثنا لمن عزف عن طلب العلم وليس هناك في القرآن ولا في الصنة ولا دووين الصحابة ومن تبع بإحسان آثار تدعو لشيء كما تدعو للعلم شيء بات واضحا لدى المسلمين أنه أعظم المقامات اليوم لا نوجه سؤالنا للناس الذين عزفوا عن هذا الأمر العظيم وردوا بالقعود عن الجهاد بالحجة والبيان بالحجة والبرهان إنما نسأل الآن طالب العلم الشرعي <تصفيق> الذي يسهر اللوالي الطوال وترك السعي وراء الأموال كما فعله أكثر الناس من الرجال نسأل الآن ذلك الطالب الذي يسعى للبحث والتنقيب عن أمور تقربنا إلى الله العلي المجيب نسأل لماذا تطلب العلم لماذا كل هذا التعب والصهر يقال عنك عالم أو لتقرب وتقدم في المجالس وتصبح من أعظم المعالم اليوم لا نوجه سؤالنا لمن لمن للبطال الذي ضيع الأوقات الطوان،, الأوقات الطوان لا نوجه إليه لماذا تركت المدارس والمعاهد والمعامل لكننا نوجه إلى أهل المدارس والجامعات إلى أهل المعامل والمؤسسات لماذا تدرسون ولماذا تعملون هل تنون بعملكم ودراستكم هذه خدمة دين الله عز وجل هل منكم مهما كان معلم طبيب مهندس دارس مجامعي هل تدرس وتتعب كل هذا التعب. ليكون في الأخير عملك لله عز وجل هل تحدث نفسك بهذا الأمر اليوم لا نوجه حديثا لمن لأولئك الذين انشغلوا عن الدعوة بالسعي وراء الأموال انشغلوا عن الدعوة بالسعي وراء أمور تافهة الذين رضوا بالقعود عن إعلاء كلمة الله وجعلها هي الكلمة العليا ورادوا والثقلوا إلى الأرض ورادوا بالحياة الدنيا لا نوجه إليهم هؤلاء لكننا نوجه إلى حديثا إلى من؟ إلى أسود المنابر إلى من صار كلامهم المثل السائر لماذا؟ لماذا تخاطرون بأنفسكم كل هذه المخاطر؟ لماذا تسعون كل هذا السعي لجلب الناس من طرق الفساد إلى طرق الإصلاح؟ كل هذه الأسئلة نوجه اليوم إلى أنفسنا لأننا عاهدنا أو عاهدنا أنفسنا أننا سنترك العالم كله وراء ظهورنا دعونا من العالم ومشاكله دعونا من العالم مآزقه ومعظله اليوم ننظر إلى أنفسنا ربما قام أحد فيقال ووجه علي هذا السؤال فقال ولماذا كل هذه الأسئلة لماذا الأمر بلغ مثل هذه الخطورة فأقول أخي الكريم <تصفيق> إنه ما من نبي من الأنبياء ما من صديق من الصديقين ولا من شهيد من الشهداء ولا من صالح من الصالحين هؤلاء أعلى المراتب النبيون فالصديقون فالشهداء فالصالحون والله ما حملوا هم شيء كما حمل الحمل هم الإخلاص هم الإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعب هذا أعظم هم حمله وذلك لأسباب كثيرة فإن الحديث عن الإخلاص يطول ويطول السبب الأول لحديث عن الاخلاص وأن تتعدب مع ربك عز وجل في هذا الأمر هو أن الاخلاص أول شروط قبول العمل أول شروط قبول العمل فما من عمل صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير في نظر الناس إلا وهو موقوف على شرطين كما لا يخفى عليكم الشرط الأول هو أن يكون خالصاً لله عز وجل لا تبتغي الأجر من غيره الشرط الثاني أن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمل زنه بهذين الميزانين وإلا فهو مردود عليك وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا يعبد بحق غير الله ولا يرجى الأجر من غير الله ولا يبتغى وجه غير الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذين شرطان أساسان وكلكم إن شاء الله تعالى تذكرون قول السلف في تفسير قول عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا ماذا قالوا؟ أحسنه أخلصه وأصوبه أخلصه وأصوبه أي ما كان خالصا صوابا كلهم فسر قول عز وجل وكلكم قرأتم أو جلكم قرأ هذه الآية في مثل هذا اليوم فمن, فمن كان يرجو لقاء ربه ومن هذا الذي لا يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا شرط ثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شرطان أساسا لا بد من قبول لقبول العمل منهم لكن ألفتوا الآن نظاركم إلى أمر مهم رأينا الله تعالى رأينا الله تعالى عفى وصفح وغفر بل أجر أعطى أجرا لمن لمن بذل جهده في الوصول إلى الصواب ولم يصل وهو مخلص إنسان يريد الحق يريد وجه الله <تصفيق> وفعل وبذل جهده لمعرف الحق لكنه لم يصل بالحق حكمه لا نقول فقط صفح الله تعالى عنه أو عفى عنه أو غفر بل أعطاه أجرا ولا يخفى عليكم الحديث في الصحيحين عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرا واحد الله عز وجل أعطاه أجرا لماذا؟ ما دام مخلصا وإن لم يصل رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الأجر لمن؟ أو الأجرين لمن لمن يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه يقرأ القرآن وبذل جهده لتحسين قراءته ولكنه لم يستطع غير ذلك له أجران وغير ذلك من الأمور التي تبين أن الأجور تصل إلى الناس إن بذل جهده لمعرفة الصواب ما دام مخلص لكن ايتون بمثال واحد ايتون بمثال واحد فقط يبين أن الإنسان ولو أصاب الحق ولم يكن مخلصا فإنه يثأ أبدا إن الإنسان إذا عاري من الإخلاص ولو أصاب كل الصواب ما نال شيئا من الأجل والثواب يقول عز وجل وقد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كل الرسل ماذا أوحى الله تعالى إليهم ولقد أوحي إليك أيها النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يحبطن عملك ليس لك أجل يقول عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورا الهباء ترونه مع وقع الشمس على النوافذ مع دخول شعاع الشمس من النوافذ ترون ذلك الغبار الذي لا ترونه في غير ذلك المكان ذلك هو الهباء يأتي الله عز وجل على أعمال الأبد والعياذ بالله فيجعلها هباء منثورا لا يقبل منه عمل ما مدام أشرك بالله تبارك وتعالى غيره والتمس الأجر من غير الله عز وجل إذن فالإخلاص صحيح أننا نشترق لقبول العمل شرطين الإخلاص وصف ولكن الاخلاص أعظم لكن الإخلاص أشرف والأحاديث الدالة على هذا الأصل أن الاخلاص شرق لقبول العمل كثيرة جدا منها مرواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى هذا حديث القدسي يقول الله تعالى يوم القيامة انا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك ماء فيه غيري تركته وشركه أي عمل؟ أشركت فيه غير الله عز وجل يتركك الله عز وجل وشريكك ذلك كيف ذلك يا رب يوضح لنا هذا ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري وهذا صحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل يوم القيامة ليوم الجمع لا ريب فيه ينادي مناد ينادي من عمل أو من أشرك أحدا في عمل عمله لله إذن هو يعمل لله لكن أشرك معه غير الله من أشرك أحدا في عمل عمله لله فليذهب إلى من إلى غير الله عز وجل فليلتمس منه الأجر والثواء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الشرك الأصغر قال صلى الله عليه وسلم الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم انظروا إلى ما كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل عندهم من ثواب فهذا أيها الإخوة الكرام أعظم سبب. لا بد من التركيز عن الحديث عن الاخلاص وما أصدق من قال إن المرائي ان المرائي كم المسافر المسافر يملا جرابا من تراب يحمل جرابا من تراب يثقله ولا ينفعه يوم القيامة يثقله ولا ينفعه هكذا سفرنا إلى الله عز وجل نتعب أنفسنا بأعمال عظام نتعب أنفسنا بتحمل مشاق جسام ولكن يقال لبعض الناس يوم القيامة انظروا إلى من كنتم تراؤنا في الدنيا فانظروا هل لديه من ثواغ الحمد لله الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صلي عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه وسار على منواله أما بعد فقد تبين لكم أيها المؤمنون المؤمنات من خلال السبب الأول من أسباب تعظيم أمر الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل أنه شرق لقبول العمل عند رب العالمين أنه شرق لكتابة العمل في الدووين ولكن يا ليت الأمر يكون كفافا ما معنى هذا الكلام إذا لم يقبل الله تعالى العمل الأمر كفاف المهم ليس هناك عقاب هذا هو الكفاف مثل ما قال عمر بن الخطاب يا ليتني يوم القيامة أحشر كفافا لا لي ولا علي عملت عملا أشركت فيه مع الله غيري ابتغاء مدح الناس ابتغاء الثناء ابتغاء وجه غير الله عز لو كان الأمر يقف هنا هنا أي ليس لك من الأجر شيئا لهان الخطب لكن الأمر أعظم من ذلك إن الرياء أيها الإخوة الكرام الرياء لا يحبط فقط الأعمال ولكنه سبب للخزي والوباء وهذا هو السبب الثاني الإخلاص منجات من عذاب الله يوم القيامة من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة ما دام الإنسان مخلصا <تصفيق> ولا أكثر ولا أدل على ذلك مما قرره العلماء حيث قالوا والله إن أشد آية في القرآن نعلم أن العلماء لهم مقالات في ذلك كل منهم يرى أن هذه الآية أشد, الآي أشد الآيات أو أشد الآيات وعيدا وأعظمها تهديدا فبعضهم رأى أن أعظم آية تهدد وفيها وعيد شديد للمؤمن هو قوله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة أي كانت تعمل ناصبة أي تاعبة تاعبة من كثرة العمل من صلاة وصدقة وجهاد وقيام ودراسة وغير ذلك الآن ما مصير هذه الوجوه تصلى نارا حامية تُسطى من عين آنية أي شديدة السقونة شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوه هذا جزاء من؟ جزاء من عمل ونصب وتعب وأراد إلى الله أن يتقرب ولكن الله عز وجل يقول له اذهب إلى ما كنت من كنت تراء في الدنيا وقال غيرهم والله هذه الآية أشد من قول عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرج منها من غم أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق قال والله آية الغاشين أعظم تهديدا وتخويف من هذه الآيات كلها لماذا؟ إن هذه الآية تمس من تمس الصالحين الذين عملوا لكنهم لم يرجوا بعملهم وجه الله خالصا أعظم أدب على الإطلاق ولأجل هذا أغمي على أبي هريرة إن سألك سائل متى ولماذا أغمي على أبي هريرة فجئ إليه بهذا الحديث العظيم ولن نجد حديثا أعظم من هذا روى الإمام مسلم والترمذي واللفظ للإمام الترمذي أي اخترنا لفظ الترمذي لأنه فيه, فيه تفصيل أكثر عن شفين الأصدحي هذا رجل من الشام قدم إلى المدينة فدخل المدينة قال فدخلت المسجد فإذا رجل يحدث الناس وقد اجتمع الناس حولها فقلت من هذا فقال هذا أبو هريرة رضي الله تعالى أكثر الناس رواية للحديث قال فذنوت منه وجلست أمامه وسمعت سمعته يحدث حتى إذا سكت وخل أي بقي وحده قلت له أسألك بحق وبحق أي عندي رجاء أسألك بحق وبحق أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته يعني أعظم حديث فهمته وعقلته عندئذ نظر إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال نعم فعل. لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته وليس في, البيت في هذا البيت أحد غيري وغيره فإذا به أراد أن يتكلم قال فنشر أبو هرير نشر بمعنى شهقة شهقة وأغمي عليه سقط فقال فمكث قليلا ثم أفاقه مسح وجهه قال نعم لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته أو عقلته فهمته وليس في هذا البيت أحد غيري وغيره فلما أراد أن يتحدث نشغ مرة ثانية فأغمي عليه رضي الله تعالى عنه ما الخطب؟ أنا لو كنت هناك لا قلت لا شك أنه أخبره بموعد قيام الساعة أو أنه أخبره بأنك من أهل النار أو أنه أخبره بشيء لا شك أنه يبلغ من العظمة بمكان يلا فقال فمكث قليلا ثم أفاق ومسح وجهه فقال دعم لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته وليس في هذا البيت أحد الغير غيره فلما هم أن يتكلم نشغ مرة ثالثة وأغمي عليه فمكث قليلا ثم أفاق ومسح وجهه فقال لأحدثنك لا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته هنا نشغ مشغة شديدة أي أكثر من الثلاث الأول فخر على وجهه صارعا أي الآن سقط على وجهه حتى أسنته علي طويلا أي الرجل حامل أبا هريرة وبقي يسنده فقال أبو بعد ما مسح وجهه قال لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله, الله عليه قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم القيامة ليقضي بين العباد ليقضي بين الخلائق كلهم فأول من يدعوه أول من يدعوه هنا ننتظر أن, أن يكون أول من يدعى طاغوث من طواغيث البشر صالما من صوانيم من, من, من أصنام الإنسان فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام فأول من يدعى حامل للقرآن حامل للقرآن ومجاهد في سبيل الله ورجل أوتي مالا ثلاثة حامل للقرآن ومجاهد في سبيل الله ورجل أوتي ماله القوة الثلاث التي تقوم عليها الأمم قوة العلم حامل القرآن قوة الحديد وهو مجاهد في سبيل الله وقوة المال أول من يلعى هؤلاء الثلاثة فيقول عز وجل لحامل القرآن ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي عليه الصلاة والسلام فيقول العبد بلى يا رب فيقول الله تبارك وتعالى فماذا علمت فيما علمت فيقول يا رب كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيأتيه الجواب كالصاعقة فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله عز وجل عند عندئذ بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل فيؤمر به فيسحب إلى النار ويتقدم الثاني وهو المجاهد في سبيل الله فيقول المولى عز وجل له فيما قتلت فيقول العبد يا رب لقد أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله عز وجل كذبت وتقول الملائكة له كذبت فيقول الله عز وجل له إنما أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل فيؤمر به فيشحب إلى النار ويؤتى بالثالث وهو صاحب الأموال فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى, غير إلى أحد فيقول العبد بلى يا رب فيقول الله تعالى له فماذا عمل فيما آتيتك فيقول يا رب كنت أصل الرحم وأتصدق كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول له الملائكة كذبت فيقول الله عز وجل إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل أي لقد دلت الثناء من الناس فيؤمر به فيشحب إلى النار قال أبو هريرة فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم وقودوا النار أول من تسعر بهم النار يوم القيام حق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يغشى عليه حق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن لا يستطيع أن يحدث بهذا الحديث قام الرجل شفي الأصبح فذهب إلى الشام عاد إلى بلده فدخل على معاوية بن أبي سفيان يقول الحاجب أي الحارس لمعاوية فأخبره الحديث أخبر معاوية رضي الله تعالى عنه الحديث فقال معاوية رضي الله تعالى عنه هؤلاء فعل بهم ذلك فماذا يفعل بمن بقي من الناس أي هؤلاء أصحاب أفضل الأعمال رجل حامل القرآن حامل علم والثالث مجاهد بذل نفسه والثالث بذل ماله انظر ماذا فعل بهم إن لم يخلصوا لله عز وجل فماذا يفعل بمن بقي قال فأغمي عليه فبكى حتى أغمي عليه قال أهل معاوية بن أبي سفيان من حاج بن محارس وأهل لقد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال صدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أيها الإخوة إذا سمعتم مثل هذه الأحاديث التي تريد أن تدخل في نفسك فتبحث عن الإخلاص ماذا تريد بكل ما ذكرنا, بما ذكرنا من القربات لا تتعجب إذن من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل الرياء أعظم فتنة من المسيح الدجال نحن نعلم أنه ما من فتنة في هذه الأرض أعظم من فتنة المسيح الدجال علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه ما من نبي جيء وما من نبي بعث إلا وأنذر أمته الدجال الآن يفاجئك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا هناك ما هو أعظم والحديث في مسند إمام أحمد وسنون بن ماجة عن أبي سعيد الخدر رضي الله تعالى عنه قال كنا نتذاكر المسيح الدجال فخرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدرجاء هناك شيء أخف عليكم أكثر من المسيح الدرجاء فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشرك الخفي الشرك الخفي يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه لما يرى من نظر الناس إليه هذا الرجل كان يصلي لكنه زين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدنجان إذن فضابط الإخلاص أن يستوي عملك في السر والعلم أن تقوم بالعمل الصالح في السر والعلم لا أن تفعله أمام الناس فقط حتى إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني جاء في سنن ابن ماجة أيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأني لأعلم أقوام من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا حسنات مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا فقال ثوبان دلنا عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون منهم ونحن لا نعلم دلنا سفهم لنا فقال إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ويصومون ما تصومون إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فهذا هو الأذب مراقبة الله تعالى في هذا الأمر بالذات وهو الإخلاص فاسأل نفسك أيها المسلم اسأل نفسك هل أنا مخلص هل إن كنت من أهلي حضور مجالس العلم إن كنت من أهل الإنفاق إن كنت من أهل الدعوة إن كنت من أهل طلب العلم هل أنا من المخلصين في هذا العمل؟ لماذا؟ لأن ثمرات الإخلاص سنراها إن شاء الله تعالى فعليها قيام الأمم في الدنيا والآخرة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح سرائرنا ومواطننا وأن يصلح ظواهرنا ونياتنا وطوياتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظارين آه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا. أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فأنه من عمل منكم سرؤا بجهالة ثم تاب من بعده فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يباثكم فيه إلقضى أجل مسمى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 ثم مردوا الى الله مولاهم الحق ثم مردوا الى الله مولاهم الحق الحكم وهو اسرع الحاسبين الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 يَكُم مِّن ضُرُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِن هَٰذِهِ لَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كرب ثم أنتم